الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه ا ل م ا الحمد ل لله الذي ك ن بعباده خبيرا بصيرا تبارك ا ل ذ الذي يذكر ي في فيها منيرا الليل جعل بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل السماء والنهار خلفة لمن وقمرا أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو أو أن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات و ا ل أ ر ض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أ ر س ل ه الله للناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا إ ل ى الله ب إ ذ ن ه وسراجا منيرا فبلغ ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل أ م ا ن ة ونصح ا ل أ م ة وجاهد في الله حق جهاده حتى أ ت ا ه اليقين من ربه فتح الله به قلوبا غلفا و أ ع ي ن ا عمي ا واذانا صما هدى به من الضلال وبصر به من ا ل غ و ا ي ا أ ك م ل به الدين و أ ت م به ا ل ن ع م ة صلى الله وسلم وبارك و أ ن ع م عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن عباد الله عز ا ل أ م ة وسيادتها ومجدها وسؤددها وصلاحها وهدايتها وفلاحها وريادتها في التمسك بالكتاب و ا ل س ن ة و إ ن ا ل ا م ة قد اذلهمت بها الخطوب وتكاثرت عليها الفتن وتشابكت عليها حلقات م ر ة من المؤامرات ا ل د ا خ ل ي ة و ا ل خ ا ر ج ي ة وضل بالناس الطريق و إ ن المخرج في الاقتداء بالكتاب و ا ل س ن ة وفي رجوع الناس إ ل ى دينهم الحق قال صلى الله عليه وسلم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 ولما استحكمت ا ل غ ف ل ة بالمسلمين وبعدوا عن الكتاب و ا ل س ن ة وفقدوا ا ل م ر ج ع ي ة ا ل أ ص ي ل ة والمصادر ا ل م ح ك م ة لدينهم تلاعبت بهم ا ل آ ر ا ء وتشعبت بهم السبل وتفرقت بهم ا ل أ ح ز ا ب وكثرت عليهم ا ل آ ر ا ء والجماعات و ا ل أ ه و ا ء وتفرقت ا ل أ م ة في كل شيء بدءا من عباداتها وعقيدتها ودينها ومرجعيتها ومرورا ً ب أ خ ل ا ق ه ا وسياستها وبلدها تفرقت ا ل أ م ة في كل شيء وصار التفرق س م ة من سمات ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة حتى قيل إ ن ا ل ج م ا ع ة ا ل و ا ح د ة تصير جماعات حتى صار الفرد الواحد يكون أ ف ر ا د ا ً في نفسه كل إ ن واحد لا يرضى ب ا ل آ خ ر وكل مسلم يرفض المسلم ا ل آ خ ر حتى بيوت الله تعالى ولجان ا المساجد لم, لم تخلو من التكتلات ولا من المؤامرات ولا من الدسائس ولا من الكيد ولا من السباب ولا من الشتم إ ن ه واقع مزر تعيشه ا ل أ م ة بدءا بالمسجد ومرورا إ ل ى القصر و ا ل ر ئ ا س ة والسلطان و ا ل أ ح ز ا ب ومسجل التنظيمات والجماعات والكيانات كل تفرق كله تفرق ل تفرق في تفرق كل ج م ا ع ة انشطرت فصارت ثلاث جماعات أ و أ ر ب ع جماعات تفرق مذموم إ ن المخرج لهذه ا ل أ م ة في استمساكها بالكتاب و ب ا ل س ن ة ولكني أ ر ك ز في هذه ا ل خ ط ب ة على ا ل س ن ة باعتبارها المفصل للمجمل من ا ل ق ر آ ن المبين لما أ ب ه م في ا ل ق ر آ ن المطلق لما قيد في ا ل ق ر آ ن إ ن س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيها الهدايه قديما قال أ س ل ا ف ن ا قال ا ل إ م ا م مالك رحمه الله السنه س ف ي ن ة نوح من ركبها نجا إ ن ه ا س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتشريعاته في ك ا ف ة مناح ا ل ح ي ا ة في ا ل ع ق ي د ة في الدين في المعاملات ا ل س ن ة كمصدر من مصادر التشريع و إ ن قال عليه ا ل ص ل ا ة و السلام تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ب ع د أ ب د ا ضللنا و الله ضللنا ل أ ن ن ا تركنا كتاب الله و هجرنا س ن ة رسول الله صلى الله عليه و سلم لن تضلوا ب ع د أ ب د ا كتاب الله و س ن ة و إ ن ا ل س ن ة م ه م ة وقد نبتت ن ا ب ت ة في بلاد المسلمين ولاسيما في السودان تنكر ا ل س ن ة ويتسمون زورا ب ا ل ق ر آ ن ي ي ن ووالله ما هم ب ق ر آ ن ي ي ن وما عرفوا ا ل ق ر آ ن لو عرفوا ا ل ق ر آ ن لقرؤوا في ا ل ق ر آ ن والنجم إ ذ ا هوى ما ظ ل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى لو ق ر أ و ا ا ل ق ر آ ن لقرؤوا قوله تعالى و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م قال تعالى و أ ق ي م و ا ا ل ص ل ا ة وبيان ذلك في هديه وسنته أ و ق ا ت ه ا أ ع د ا د ه ا ركعاتها كيفيتها جبر ا ل خ ط أ والسهو فيها كل هذا في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ط ه ر ة و إ ن هؤلاء يكتبون في الصحف ا ل ي و م ي ة ا ل س ي ا ر ة ل أ ن الصحف بلا ر ق ا ب ة إ ذ ا كتب في وزير العدل أ غ ل ق ت ا ل ص ح ي ف ة و إ ذ ا طعن في س ن ة خير الخلق تركت ا ل ص ح ي ف ة من باب ح ر ي ة النشر ومن باب ح ر ي ة الفكر أ و قل ح ر ي ة الكفر او من باب الحريات والديمقراطيات المزعومه ان الطعن, إن الطعن في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم كفر إ ن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بالتشريع بما اتاه الله عز وجل يحرم ويحلل قال تعالى ولا يدينون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا ا ل ج ز ي ة عن يد وهم صاغرون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولم يقل ما حرم الله فقط ل أ ن الرسول يحرم يحرم حرم الذهب على الرجال حرم الحرير على الرجال حرم أ ك ل كل ذي ناب من, من السباع وكل ذي مخلب من الطيور ولم يرد تحريم هذا في القران آ ن حرم ل ج م ع ب ي المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وقد حرم القرآن فقط الجمع ق فقط ر آ ن ا ل بين المراه أ أ ة و خ ت ه وأن الأختين بين إلا تجمع ما ع ي إلا قال سلف ل قد الصلاة والسلام والمرأة وعمتها ا ا والمرأة ل ل س م و و ا ل م ر أ ة وخالتها هذا التحريم يستقل به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و قد ت ن ب أ صلى الله عليه و سلم بذلك عندما قال ل ي أ ت ي ن على الناس زمان يجلس الرجل على أ ر ي ك ت ه يقول بيني و بينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال حللناه و ما وجدنا فيه من حرام حرمناه قال أ ل ا إ ن م ا حرم رسول الله مثل ما حرم الله نعم والله حرم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام على النساء النمص والوشم والتفلج ووصل ا ل الشعر كل هذا ورد في ا ل س ن ة إ ن ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة هي صنو ا ل ق ر آ ن قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في ا ل أ م ي ي ن رسولا منهم ي ث ل و عليهم آ ي ا ت ه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة مع الكتاب ا ل ح ك م ة و ا ل ح ك م ة ا ل س ن ة أ ل ا إ ن ي اوتيت ا ل ق ر آ ن ومثله معه هذا هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتاه الله ا ل ق ر آ ن و أ ق و ا ل ه هو دين و ع ب ا د ة نتعبد الله عز وجل بها قال تعالى في ا ل ق ر آ ن وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به والسير خلفه و ن ص ر ة دينه و ن ص ر ة سنته ويا لبشرى حامل ا ل س ن ة والمدافعين عن ا ل س ن ة والذابين عن ا ل س ن ة والحاملين لواء ا ل س ن ة والمنفقين في سبيل ا ل س ن ة والمعلمين ل ل س ن ة والناشرين ل ل س ن ة والمدافعين عن ا ل س ن ة يا حياهم الله ورفعهم الله قال سفيان ا بن عيينه لن تجد احدا من اهل الحديث الا وفي وجهه نضاره ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرئ ا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها ورب مبلغ أ و عام سامع ورب حامل فقه الى من هو أ ث ق ه منه يا هنيئا للحاملين ل ل س ن ة والحاملين لواءها والمدافعين عنها والمعظمين لها وينبغي ان تعلموا ان عز ا ل أ م ة وريادتها وسيادتها بنصوص ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وشواهد التاريخ ووقائع الدهر إ ن م ا تكون فيها ا ل ن ج ا ة إ ن أ و ا ئ ل ن ا من أ س ل ا ف ن ا ما سادوا وما دانت لهم البلاد وخضعت لهم الجبابره وفي عقدين من الزمان حكموا الدنيا بالعدل والخير والهدى والنور و ن ش ر ا ل إ س ل ا م في بقاع الدنيا وفي أ ق ا ص ي العالم إ ل ا بسبب التمسك بالكتاب و ا ل س ن ة ونحن الآن ضاعت علينا ا ل م ر ج ع ي ة نتخبط بعضنا يرجع إ ل ى الشيوخ و ي أ خ ذ ب أ ق و ا ل ه م فقط ولا يقبل حتى قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعضهم ي أ خ ذ ب أ ق و ا ل المفكرين بعضهم ي أ خ ذ بمرجعيات لا أ س ا س لها بعضهم يطعن في ا ل س ن ة هل تعلمون أ ن ه في ا ل أ س ب و ع الماضي قامت في السودان وفي فندق من الفنادق ا ل ر ا ق ي ة جدا أ ع ظ م حمل ة على ا ل س ن ة حمل ة شعواء طعم و تسفيه ل ل ر و ا ة و طعن في ا ل ص ح ا ب ة وتقليل من ش أ ن ا ل أ ح ا د ي ث وان ا ل ق ر آ ن يكفي و أ ن ه لا يوجد حجاب و أ ن ه في فندق من الفنادق تحت غطاء إ ح ي ا ء ذكرى ر ا ح مفكر راحل سوداني رحل عن دنيانا و لكنه ترك إ ر ث ا سيئا وترك كتابات ر د ي ئ ة ربما تخرجه من م ل ة ا ل إ س ل ا م يقول لا نقبل من ا ل س ن ة إ ل ا ما وافق ا ل ق ر آ ن فقط و أ ح ي ا ن ا يرى أ ن ا ل ر و ا ة من ا ل ص ح ا ب ة يتطاولون ويتجنون وعلى مدار ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و يومين عقدت, عقدت قراءات ف ك ر ي ة هكذا قالوا وجاء شباب والله لا يحسنون ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن والله يقولون ا ل آ ي ة يكسرون ا ل ق ر آ ن عندهم حق إ ن ه م رفضوا ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ل أ ن ه م ما حفظوا ولا وعوا وليس لهم من الوقت أ ن يدركوا ولا أ ن يقرؤوا ارادوا أ ن ي أ خ ذ و ا الدين بمجرد هذه الفلسفات هذا, هذا هو هذه الفوضى ا ل ف ك ر ي ة التي نعيشها ولا عجب أ ن نعيش فوضى س ل و ك ي ة لما ضاعت ا ل أ ف ك ا ر والمعالم ا ل و ا ض ح ة للدين بل لما تعن في ثوابت ا ل أ م ة ماذا ننتظر بعد ذلك من الشباب المخدرات نعم ستنتشر المخدرات ستنتشر ا ل م خ د ر ا ا ت ل ح س ي ة بعد المخدرات ا ل ث ق ا ف ي ة التي تجتال ا ل أ ف ك ا ر وتشوه العقول إ ن ن ا ب ح ا ج ة إ ل ى تعظيم س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم و إ ل ى نشرها والدفاع عنها لان أ ن ل ط ع في السنة هدم للملة والدين الطعن س ن والدين ة للملة هدم ل ا في ا ل س ن ة هدم ل ل م ل ة والدين إ ن الذين يزعمون أ ن ه م من ا ل ق ر آ ن ي ي ن يصلون ث ل ا ث ة أ و ق ا ت فقط في اليوم و ا ل ل ي ل ة يقولون ل أ ن ه لم يرد في ا ل ق ر آ ن خ م س ة أ و ق ا ت كذبوا لو تمعنوا لوجدوا ثم لا يصلون ا ل ج م ع ة وربما صلوها ا ل س ا ع ة ا ل ع ا ش ر ة و ل أ ن ه ا م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن إ ن ه م موجودون في ديارنا وهذا لا أ س ت غ ر ب ه لكن الذي أ س ت غ ر ب ه أ ن يكتبوا في صحفنا ا ل س ي ا ر ة أ ن يكتبوا في جرائدنا ا ل ي و م ي ة ونحن شعب مغرم ب ق ر ا ء ة الصحف مغرمون ب ق ر ا ء ة الجرائد نعطيها ك الكثير من وقتنا فيها هذا السخف الموجود والله لا أ د ر ي ماذا أ ق و ل أيطعن في السنة؟ ايطعن ل س ن ة أ في ا ل س ن ة ويهدم ركن الدين ا ل أ ع ظ م ما ذ الذي تكسب؟ من ا موجود في ا ل أ م ة غير ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة إ ذ ا كان مفكرهم هذا أ ق و ا ل ه دونت فكيف ب أ ق و ا ل سيد ا ل و ر ا ء لا تدون ولا ق ي م ة لها فقط ا ل ق ر آ ن كان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتكلم ويخطب ويمشي ويركب ويجلس ويعامل الناس ايضيع هذا الالف سدى ويبقى إ ر ث مفكريكم والذين ج ا ء و ا يدافعون عنه هم العلمانيون جاءوا يدافعون عنه دفاعا مستميتا إ ن ه م من مصلحتهم الا تكون س ن ة ل أ ن ا ل س ن ة قيود ل أ ن ا ل س ن ة أ و ا م ر ل أ ن ا ل س ن ة تعني ا ل ا س ت ق ا م ة ا ل ج ا د ة على الدين إ ن من مصلحتهم الا تكون س ن ة حتى, حتى يكون العبث وتكون الفوضى لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله و إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون يقول الله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين س ن ة وصحابه ة سنة ما ا ب ر ا سنة وصحابة ويتبع ص ح ا ب ة و غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إ ن من ا ل س ن ة أ و ل شيء أ ن تعظم نصوص ا ل س ن ة إ ذ ا قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ليس لك إ ل ا أ ن تسلم إ ن م ا كان قول المؤمنين إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ورسوله م ه م ة ما قال إ ذ ا دعوا إ ل ى الله إ ذ ا دعوا إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم أ ن يقولوا سمعنا و أ ط ع ن ا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أ ع م ا ل ك م واطيعوا الرسول فليحذر الذين يخالفون عن أ م ر ه أ ن تصيبهم ف ت ن ة أ و يصيبهم عذاب أ ل ي م لقد كان لكم في رسول الله اسوه ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا قال سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد اطاع الله وما ارسلناك عليهم حفيظا ومن يطع الرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ا ل ش ه اولئك رفيقا ان الخير كل الخير وان الفلاح كل اين ل ل ف ا ح اتباع ا ل س ة ح ك ا م ومحكومين ا ا أين ل س ن ة في واقعنا في ممارساتنا في أ خ ل ا ق ن ا في بيوتنا في إ ع ل ا م ن ا أ ي ن ا ل إ ع ل ا م المتخصص الذي يعتني بنشر ا ل س ن ة و بتعظيم ا ل س ن ة و باحياء ا ل س ن ة أ ي ن ا ل س ن ة في واقع الناس في بيوتهم في معاملتهم ل أ ز و ا ج ه م و زوجاتهم في معاملتهم ل أ و ل ا د ه م في تعاملهم مع جيرانهم في, في الطريق في منتدياتهم في أ م ا ك ن ه م ا ل ع ا م ة في وفياتهم في زيجاتهم أ ي ن ا ل س ن ة كادت ا ل س ن ة أ ن تندثر قال ابن عباس فيما أ خ ر ج ه اللالكائي في شرح أ ص و ل اعتقاد أ ه ل ا ل س ن ة قال ابن عباس ما من عام ي أ ت ي إ ل ا وتموت فيه ا ل س ن ة تموت فيه ا ل س ن ة وتحيا فيه ا ل ب د ع ة حتى تموت ا ل س ن ة وتحيا ا ل ب د ع ة وهذا هو الحاصل إ ن من ا ل س ن ة أ ن لا تتعبد الله في ورد ولا ذكر ولا ع ب ا د ة إ ل ا بما جاء به رسولك محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن هذه ا ل س ن ة قال تعالى قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله كل هذه ا ل أ د ل ة في ا ل ق ر آ ن وهؤلاء يزعمون أ ن ه م قرانيون والله ما كانوا قرانيين في يوم من ا ل أ ي ا م إ ن ه م شيطانيون أ و كانوا قرانيين ل ق ر أ و ا النصوص ولعرفوا ا ل أ د ل ة ا ل م و ج و د ة في ا ل ق ر آ ن التي ت ح ض على وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا د ه ما حديث دا ا ي ة و إ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ت ا ن ا ب أ م و ر ج ل ي ل ة و ب أ م و ر ع ظ ي م ة سنن بعضها واجبات وبعضها مستحبات وبعضها أ ب ا ح لنا بها أ م و ر إ ن من ا ل س ن ة أ ن تعبد الله وفق هدي رسولك صلى الله عليه وسلم ولا بد أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة م و ا ف ق ة للشرع في س ت ة أ م و ر ومسائل لا بد أ ن تكون العباده م و ا ف ق ة للشرع في السبب قيام الليل عباده ج ل ي ل ة وصيام النهار عباده ف ر ي د ة ولكنك لو صمت من باب ا ل إ س ر ا ء والمعراج لكان صومك ب د ع ة ل أ ن الصوم جعل الله له مواقيت و أ س ب ا ب جعل ن ا صيام ع ر ف ة في النوافل وصيام عاشوراء وصيام الاثنين كل هذا سبب ب أ د ل ة أ م ا صوم ا ل إ س ر ا ء والمعراج لم يرد إ ل ا عندنا نحن هنا بغير دليل لا من كتاب ولا من س ن ة ع ب ا د ة قطع الناس بالراسم لو أ ن الشخص ص ا م م ج ر ا ل صيام حتى يوم ا ل إ س ر ا ء والمعراج من باب التطوع جاز لكن لو قال أ ن ا صايم عشان الليله اسراء ومعراج نقول له شرع الصوم ولم يكن ا ل إ س ر ا ء والمعراج سببا من أ س ب ا ب الصيام ليخصص تخصيص ا ل إ س ر ا ء والمعراج بصيام لم يرد لا عن النبي المصطفى ولا عن ا ل ص ح ا ب ة الكرام إ ذ ن لا بد أ ن تكون ا ل ع ب ا د ة م و ا ف ق ة للشرع في السبب و م و ا ف ق ة للشرع في قدرها أ ي في عددها فمن صلى الظهر خمسا عمدا كفر ل أ ن الظهر أ ر ب ع رقعات ومن قال الباقيات الصالحات التي بعد الصلوات ثلاثه وثلاثين وثلاثه وثلاثين ثلاثه وثلاثين ويتفهم قال ثلاثه وثلاثين دي في النصف خمسه وثلاثين خمسه وثلاثين خمسه وثلاثين م ع ق و ل ة شديد ما يجوز ثلاثه وثلاثين ثلاثه وثلاثين عندك تسبيح ثاني مليار سبع غادي غادي لكن الباقيات الصالحات ا ل م ر د و ط ة ب ا ل ص ل ا ة ثلاثه وثلاثين ثلاثه وثلاثين ما تمشي تتفهم تقول لا خمسين م ع ق و ل ة خمسين خمسين خمسين م ا ئ ة وخمسين م ع ق و ل ة جدا ما م ع ق و ل ة ب ا ط ل ة ولا تجوز و إ ن كنت مسبحا انت ما, ما ن ب س تزول قلت سبحان الله زدتها عمدا لا يجوز لا بد أ ن تتقيد بالعدد لا بد أ ن تتقيد بالعدد و أ ن تتقيد بالجنس الشرع إ ذ ا جاء بجنس معين ل ع ب ا د ة م ع ي ن ة لا يجوز لنا أ ن نخرج على هذا الجنس أ ب د ا مثلا أ م ر ن ا الله في ا ل أ ض ح ي ة أ ن نضحي ب أ ن ع ا م م ح د د ة فلا يجزئ الفرس لا يجزئ أ ن يضحي إ ن س ا ن بفرس ت ج ي ب حصان تضبحه مبجوز قال لك إ م ا بان إ م ا غنم بان ماعز و إ م ا ب ق ر و إ م ا إ ب ن ما تمشي ت ت ف ل ه م تجيب لك شوفت لو جبت غ ز ا ل ة غ ز ا ل ة يوم العيد غ ز ا ل ة مستمحى و ستها و ت ب ي ت ف ي ه ا و جبتا ه ج و تيوم العيد ض ح ي ة ما م ق ب و ل ة ل أ ن ه ا ليست من الجنس الذي أ ر ا د ه الشارع تتقيد في السبب و العدد و الجنس و الزمان حتى في الزمان تتقيد قال لك ي الحج في أ ش ه ر م ع ي ن ة ما تمشي تحج في محرم ما مقبول كان مشيت وقفت ب ع ر ف ة وطفت وعملت أ ي ح ا ج ة وقوت ده حج حج باطل الحج أ ش ه ر معلومات رمضان تقول رمضان ده أ ن ا بصوم شهر كامل لكن رمضان ده بيجي سخن أ ن ا بحوله لشهر تاني ما ينفع رمضان رمضان مع زمن معين وكذلك في مكان معين الاعتكاف في المسجد من أ د ى الاعتكاف في غير المسجد بطل اعتكافه و أ ن تتقيد بالعباده في كيفيتها ا ل ص ل ة عندها ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سجود سجتين لو مشيت عمل أ ي عمل غير كده ا ل ص ل ة ب ا ط ل ة وما م ق ب و ل ة ا ل ك ي ف ي ة إ ذ ن من ا ل س ن ة ومن تعظيمها أ ن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أ ذ ك ا ر ن ا وعباداتنا أ ن نتقيد بهذا في س ت ة أ م و ر وفي س ت ة مسائل قد أ ب ن ت ه ا السبب والعدد والجنس والزمان والمكان و ا ل ك ي ف ي ة أ س أ ل الله تعالى أ ن يهدينا و إ ي ا ك م إ ل ى سواء السبيل إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه وان من تعظيم السنه ان نسعى الى تطبيقها والى الاعتناء بها والاخذ والاهتمام بها وعدم التردد في العمل بها ان الكثير من الناس للاسف الشديد يعظم ا ل س ن ة شعارا ً وادعاء ل أ م ا إ ذ ا جاء في واقع ا ل م م ا ر س ة وحيز التطبيق وفي أ ت و ن العمل تراجع وتقاعس إ ن ا ل س ن ة ليست ادعاء إ ن ا ل س ن ة اقتداء واهتداء ان تقتدي بنبيك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام معظما له ومعظما ل أ م ر ه كان ا ل أ و ا ئ ل من السلف يعظمون ا ل س ن ة تعظيما شديدا هذا عبد الله ا ل مسعود رضي الله تعالى عنه يرى ابن اخي, ابن أخي له طفل صغير يرمي بالنبل ش ا جال و نبل برمي م ا ق الشافع د و قال ف و ق ا له أ ي بنيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والروح السنه ولا نعتني ا ة ا ل عندنا مناسبات إ س ر ا ء ومعراج كواريك ج و ط ة ا ل م و ل د جاء ح ل ا و ة س م س م ي ة وملبن و أ ن و ا ر ورايات وخيم ده عندنا السنه بعد تاهيل ا ل س ن ة ا ل ج ا ي ة ا ل م و ل د الجايه جات ا ل ه ج ر ة الاحتفال ب ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ب ا ر ك ة أ ي ن الاحتفال اليومي أ ي ن الاحتفال في كل ل ح ظ ة أ ي ن الاحتفال الدائم بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ي ن الاحتفال الذي لا ينقطع به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فبالتالي ا ل أ م ة م ح ت ا ج ة والله م ح ت ا ج ة إ ل ى ا ل س ن ة حكاما ومحكومين قال, قال الولد ل قال ل ه سكت ب ع د ش و ي ة ت ا ن ي رمى قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ت ر م و بالنبل ف إ ن ه ا لا تنكا عدوه ولا تصيد صيده تفقا العين و ت ك س ر السن الولد رمى قال أ ق و ل لك قال رسول الله وترمي والله لا أ ك ل م ك أ ب د ا قال له والله ثاني ما أ ت ك ل م معك نهائي أ ق و ل ل ا اخي الرسول قال و ت انت تعمل ترمي والله لا أ ك ل م ك أ ب د ا كان ابن مسعود إ ذ ا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قال قال رسول الله تنتفخ تنتفخ أ و ج ا د اوداجه أ و د ا ج تتفخ وتغرورق عيناه وتتحلل أ ز ر ا ر قميصه بس لما نجي يقول قال رسول الله بس ي ج ي ب س ل ت ة رسول الله في اسمه في خشمه يقول قال رسول الله سلم ان تنتفخ أ و د ا ج ه وتغرورق عيناه بالدموع وتتحلل أ ز ر ا ر قميصه يخشى أ ن يخطئ في الحديث يقول أ و ق ما قال أ و مثل ما قال أ و نحوا مما قال أ و كالذي قال صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمونه ويعظمون سنته ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ب ا د المسامر لما كان في الشام ن ا ق ش م ع ا و ي ة ابن أ ب ي سفيان في نوع من ن أ و المعاملات ع ا ا ل م و ج و د ة اليوم الذهب ب ا ل ذهب يدن بيد ومثل بمثل دون م ا ن ظ ر ه يعني ذهب بذهب ب ك ر ة م ا ف ي و ادكت ادك ح ا ج ة ادك حاجت عرفه ي كان مشيت تغير ا ل ذهب ا ل ق د ي م بذهب ا ل الجديد أ س م ع ك ا م د ه كويس ودفعت ف ر ق ع ي ن الربا ع ي ن الربا تدو ي د ه ب ق د ي م يدك ق د ر ه ا ذ ه ب جدد ي كان ت ذ ا ك ا ق ص م ن ه ا الربا يدك يدك ق د ر ه ا طبعا ا ل ن ا س ي ق و لك ل يا شيخنا ما مطي ن ق ما معقول ذ ه ب ق د ي م ب ذ ه ب جدين لابد من ف ر ق إ ذ ا كان لابد من ف ر ق ت ع م ل ك ا ل آ ت ي ت أ خ ذ ب ح د ي ث ب ل ا ن ابن رباح الصحيحيني تديه الذهب القديم تبيعه بيع رسمي تستلم القروش في يدك ت د خ ل ه في جيبك قل له أ ن ا داير ذهب جديد بكم توزن معاه وطلع قروش ك ا م ل ة تديه لكن تديه ذهب قديم ويدك ذهب جديد و ت د ي جنيه جنيه واحد سواء كان جنيه قديم ولا جديد الجنيه القديم ولا الجنيه الجديد شفته الدريال ريال ريبه ما في ذلك شك ع ب ا د ة لما قال هذا الكلام كلمه م ع ا و ي ة م ع ا و ي ة قال لك ن يا ع ب ا د ة هذا الحديث لعل ه يقصد قال أ ق و ل لك يا م ع ا و ي ة قال رسول الله تقول لعل أ ق و ل لك الرسول قال تقول لي لعل ل حد يمدل و في ناس تقول له ا ل رسول قال الموسيقى حرام يقول لك لكن ما في علمتان يجوزه يخان ا بقولك ل الرسول أ ق و ل ل ك الرسول لا تقولي ل علمتان ي تقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقولك ل لعل أ م ك ن الموضوع د ه ما كدا أ م ك ن كدا أ ن ت خائف من السلو ن لشنو قال لا أ س ا ك ن ك في أ ر ض أ ن ت فيها يا م ع ا و ي ة د عباده ريكب دا ا ل م د ي ن ة س أ ل ه عمر رضي الله عنه ف أ خ ب ر ه في خ ل ا ف ة عمر فكتب عمر رضي الله عنه إ ل ى معاويه الحق ما قاله ع ب ا د ة وعليك أ ن تلزم الناس بهذا ارجع يا ع ب ا د ة إ ل ى الشام والله لا خير في أ ر ض لست فيها يا ع ب ا د ة الناس ا ز ا يكفيها ما فيها ف ا ئ د ة ذاته قالي ارجع ع م ش ي قلب رجع الناس في ا ل س ن ة ا ل س ن ة فيصل فيصل عند الناس الان الناس ب ت ل ا ع ب و ا يقول لك ب د ع حسنه قال ابن عمر من زعم من من من, من, من استحسن في الدين فقد شرع لك والله يا اخ ما ل ما في حاجه ما في ح ا ج ة السؤال الي ل بحاصر الناس بجنن ي ج ن الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عمل يقول لك ما عمل لكن ما في ح ا ج ة ده بجنن الناس ج ن عمل يقول لك لا ما عمل طيب تعمم ل ي ن ا لكم متعبين رغباتكم ف و ق ك م ده تشريع ي ت ا ب س ر ع يعني اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي ورضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينه مزيد دارين تعملوا ع م ا ر ة مي ة ط ا ب ق زو سالكم ما في ه أ م ش و ا في الدنيا دي عملوا ع م ا ر ا ت أ م ش و ا الدمر أ م ش و ا المريخ أ م ش و ا الهلال ما عندنا ش غ ل ة لكن الدين د لم ا تمش عليه الدين المكتمل ما م ح ت ا ج ي ن لا دارين مفكر ولا دارين بروفيسر مفكر يعلم الناس الدين دا بس زي ما هو يعلموا زي ما قالوا ر س ل ب ب ح ذ ا ف ي ر ه يوري الناس ح ك م ه أ س ر ا ر ه يربط الناس ب ه أ م ا مفكر يجي يطعم في الدين يقول ولذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ده كان زمان لكذا الموضوع ده راجعوه ش و ي ة يا اخوانا شوفوا الحاصل شنو ما بيشوف نحن م ت أ ك د ي ن ده كلام صح للذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ق م ة العدل و ق م ة ا ل ح ك م ة و ق م ة الشرع و ق م ة كل خير ولذكر مثل حظ ا ل أ ن ث ي ي ن ده في خاتم كتاب يا أ خ ي ده ما نزل في دكشنري ده ما جا ء في, في قاموس ده جا ء في خاتم الكتب ثاني ب ع د ه ما في كلام زيدا فبالتالي أ ي ن ا ل س ن ة ا ل س ن ة في معاملاتنا في أ خ ل ا ق ن ا ل ل أ س ف الشديد يؤسفني أ ق و ل لكم ح ا ج ة الكلام ده كلام شن لكن برضو ب ق و ل ه و أ س أ ل الله جل وعلا إ ن أ خ ط أ ت أ ن يعفو عني فيه إ ن الكثير من المسلمين الدين عندهم ص ل ا ة و صوم و شعائر ت ع ب د ي ة أ م ا في المعاملات صفر إ ن ك لتجد الرجل يحرص على ا ل ص ل ا ة في الصف ا ل أ و ل و ي أ ك ل أ م و ا ل الناس في السوق ده الدين, ده. الدين عندهم فهم و ا للدين ا ل ص ل ا ة و الصوم و الحج و ا ل ع م ر ة وامور م ه م ة لا نقلل من ش أ ن ه ا لكن في جانب التعامل قلما تجد رجل عنده دين تددين ويرجع لك يقول لك بس اسبوعين بس الدين هو اسبوعين الاسبوعين دي س ن ت ي ن ما يرجع لك القروش ذا الدين تلقى زول ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ويحرص عليه ويصلي في الصف الاول ربما ويصلي في ج م ا ع ة و ي أ ت ي المساجد نجح في هذا الباب من ا ل س ن ة ولكنه سقط في أ ع ظ م باب من ا ل أ ب و ا ب هو أ ب و ا ب التعاملات ا ل م ا ل ي ة في أ ب و ا ب التعامل بالدرهم والدينار في أ ب و ا ب التعاملات ا ل م ا ل ي ة يسقط ل ل أ س ف الشديد في واحد ممكن يصلي ويطبق ا ل س ن ة في بعضها لكن حريص على الفتن عنده ق ا ب ل ي ة في التعامل مع الفتن ونقل الكلام ب ط ر ي ق ة م ع ا د ي ة ينقل الكلام بل لا يرتاح ولا يستطيع أ ن يعيش إ ل ا في أ ج و ا ء الخصومات والمؤامرات والكيد والدسائس والفتن والمشاكل ن و ع س كده وتلقى في الجوامع بل ممكن يعمل شكله بين سجام عزاته ي ق لا من د الناس ي ج ا م ع م ان ع د ه يكون علاقة جامع إلا في, ما في ينقل من دا؟ ليه م يقولوا نفسيات تفهم الدين أ ي ن س ن ة ف ي ه أ ن ا أ ر ي د ا ل س ن ة في ا ل ت ج ا ر ة في المال في التعامل في العلاقات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في ا ل أ ر ح ا م في ا ل أ ب ن ا ء في ا ل ذ ر ي ة في التعامل مع الزوجات في إ ك ر ا م الكبير في تقدير العلماء في, في ر ح م ة الصغير في توقير الناس في احترام الخلق أ ي ن ا ل س ن ة عندنا س ن ة ع ظ ي م ة هذا ملفتش اسمه على طريق ا ل س ن ة اخترت لهذه ا ل خ ط ب ة عنوانا أ ن يكون على طريق ا ل س ن ة عسى أ ن نفوز ب إ ح ي ا ء ا ل س ن ة أ س أ ل الله جل وعلا ب أ س م ا ئ ه الحسنى وصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا و ت ع ا ل ي اللهم حبب إ ل ي ن ا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره إ ل ي ن ا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أ ت ب ا ع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا و ا ل آ خ ر ة واجعلنا من حزبه المفلحين يا رب العالمين وارزقنا شفاعته و أ م ت ن ا على ملته واسقنا من حوضه بيده ا ل ش ر ي ف ة ا ل ط ا ه ر ة ش ر ب ا لا نظما بعدها أ ب د ا يا رب العالمين اللهم أ ح ي ن ا على ملته وامتنا على س ن ت اللهم احينا على ملته و أ م ت ن ا على سنته اللهم احينا على ملته و أ م ت ن ا على سنته يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم